نرجو بين اصدق كتاب الله وخير النهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نروي باسانيد متصله اشتهر الامام علامه هما ابي محمد عبد الله بن ابي زيد الثرواني رحمه الله ونفعنا بعلوم أبي النقل باب العمل في الصلاه وما يتعلق بذلك تقدم ان كنا نتكلم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم المحكمه التي وردت من طريق 18 من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواها ما يزيد على 20 من صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد الصحيحه وحسن له غبار عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاه عليه صلاه والسلام وبه الدلائل وبين يتعلق يتعنقوا بذلك الى وصل بنا جواد من البارحه فيما يستدل به اهل التدليك من من من دلائل التي اوها للدفاع عن كابوت وقت ذكرنا البارحه انهم استدلوا بكلام شيخ رحمه الله وقت ذكرنا كلام شيخ خليل وما قاله في على صرف الصلاه وهل كرهته الاعتماد او خوف اعتقاد وجوبي او اظهار خشوع تويلات و على ان المشهور حتى عن الشروح ديال الشيخ ليل وغيره ان الوضع اللي منا الصلاة الصلاه اذا عامله الانسان به الاعتماد فيقرا و اذا عامله للسنه النبي صلى الله عليه وسلم فايسنو و بينا ذلك ذكرنا ان مهنا ذكرنا ان الشيخ ليل رحمه الله ولم هو ولا غيره ليس من عصومنا من الخطأ والكمال لله. أذكرنا أن الشيخ المسوق كتب كتاب في مناقبه. شيخه عبد الله المنوفي قال بأنه كتسطع الأرض وبأنه يتطوار وأن كعبته تطوف في على حديقه القائل كله كله يطوف بال بالبيت السبعان وانا الكعبه تطوف بخيامي إلى غير ذلك وبين غلط ذلك وبين بطن ذلك غريحه وسيتي ان شاء الله الكلام على ذلك قيامتي عند المناسبين اين كنطاوين قلنا يخرجنا على الموضوع فقط الا واليدنا قدس الله روحها كتاب الرد على الصيوطي لكي يقول بهذه الأشياء فقال القول جالي فارتع على مقالب تطور الوالي والوالي ما تطور ما وانس لطوب وبينا ذلك والضحاء رحمه الله وجزاه الله على المسلمين خيره، وقد ذكر الشاطيبي رحمه الله الإمام الشاطيبي ونهي كبيه في السنة الكبار الملكي يد أندرس والإمام عبد الرحمن بن خلدون قال إن ابن شاش وابن باشير وابن حاجيم أفساد الفقر كتر التفاريع وكتر غير ذلك جاء بعض العلم وحقيقين وبعض العلم هذا وما جاء الشيخ خليل اجهز على الفقر أي العقر احتقل نصير تقلقني من علماء مصر اخر احنو خليليون خر الناس علم ذهب الملك وتبعوا خليل فيما شهر احتقل احنو خليليون ونضلاء احنا تبعين خاري وخاري ضلقة تبعينهم. ولكنهم قالوا لا كفك انت اذا كانت الكريمة منك. كفك. ايه الله قالي قلت فإنك... واحد قولة خارجة عن الصواب وردها سعدوا ما سعدوا. مش ما هكذا يسعدوا. توردوا ايبين. مشنو محمديون. وتبعون اسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي الطريق المستقيم الذي يقول في الله أن هذا سرط المستقيم اتبعوا لها اتبعوا سبولا فتفرقوا بكم عن سبيله ويقول رسول الله ترك تفعلم تضيضا للوها كنهارها ليزرق عنها إلا هلك وطارقون هي ما فيها لضلل لوانو وقولك وينضي الله هذا مع الله سبحانك هذا مهتان عظيم يعيدكم الله تَعُودُوا لِمِكِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُمِنِينَ وقد ذكرنا أنهم كيتُبعوا الشيخ خالي في عدد المسائل وأنهم الفقه المقلد الجامدين من جمن بالحاجب إلى هنا من الدين من هين تقاصر وتقاصروا فقهاء وجمدوا كمجمد الحزر غير ذلك معجوا مودي وغيرهم كد خالقوا المذهب كثير من المسائل وخرجوا على المذهب كثير من المسائل من خرجوا على الميده باربعه في كثير من المزائج فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم وهذا عقيبه التقليد وهذه كلمات قالها بعض, بعض المتصوفين من اتباع شيخ ضال من الضلال قيل له جدله الناس قالوا اتبع السنه عندما جاءه الشيخ ابو فاطم ولتكم كما قال الله فيه انه وجد ابانا على امتي وان على اثر مقتدون جواب ديالو جواب انه قال إنه يتبع شيخه والذهاب الى جهنم فقال له اخذك بك شر انت, أنت وشيخك الى جهنم وجنوده لساق إبليسا اجمعوه. وجواب هذا اللي وقال لا طاعة الان خلق الخالق. قال رسول الله طاعة في المعروف. لأن أبانا رمى راما نساوه بالبحري او ذهب الى طرف جهنم. متبعوه؟ لا. السنه تجمعنا والبدعه تفرقنا وطاعة الله هي الملتقى وهي طريقنا المستقيم. وطارق البدع والظلال هي الطريق التي نبتعد عنها و ولن تبعها إلى غير دريتها. فرجع بينا إلى ك إلى لون آخر وإلى حجات أخرى من المبتلع الكبود. قال السند قال العاشر رحمه الله في في كتابه المرشد المعين درون علوم الدين لما كيت على مستحب الصلاة قال الياديين تفيروه مع الشروع. قالوا بهذا الشيخ عبد الواحد بن حمد بن عاشير الأنصار رحمه الله قال في منظومة ديانه سن الياديين. فقالوا له يا هذا المشتور التشير مع بن عاشير المسين بأي كتاب ام بأي سنة حتى قوم ابن عاشير بسنيات السن. احاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كلها ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم تضع على الشرف الصادق وبحث الناس على ان يجدوا حادث ضعيف واحد كان رسول الله في الاسد اليديه في بعض العلماء في مصر من مجتهده العلم ومن مفكرين ومن دنيا الدين من جاءني بحديث ولو ضعيف بأن رسول الله كيستل اليدين أعطيه كده وكده من ملايين فما قال قلها تبران فتم صادقين فما وجد أحد يتي بحديث ولو ضعيف على أن رسول الله سدل يديه فها ابن عاشر وضع الشيئة في غير محله وتكلف مسئولية وجعل على رقبتي هذه المسألة جعل رقبته وجعل, وجعل سلميه مستحبات المستحبات ومستحبهما فإن مالك إن كنت مع مالك فإن مالك المغطة روى على سر الصالة وإن مالك فإن مالك رحمه الله قال في ابن عبد المرميز المالك الكريض احترق لي الله وإن تبع المدوانة فإن المدوانة ما فيها فيها يعني سؤال مالك عن يتكع تكع الحط او تكع العصا او تكع او قصود المظلمين على صرهم التكع الصالح. فقال في البارضة في اللا لا لابس. واما في البارضة فلا عرفوه. يعني ما نعرفوش يتكوين الناس. انما كان عرفوه السنة. ويدلوا لهذا ان امام سنون. لكاتب مدوانة. اروع مذكر مالك المذكر بالقاسم هذه الروايه اشقل قال سحنور عن الله بن يوهب بن تلاميذ مالك عن سفيان توري عن غيري وحدي من صحاب النفس الصلاة أنه رأوا النفس الصلاة وضع يده لهم علي السرسي ولكن يقال لما قال ابن عاشر سدو يدي قام العلماء ضده فهذا الإمام محاصر يلو الإمام المسنهو ونهي كبير كان معاه في فاس رحمه الله قام و اكتب رسالة في نصرات القلب ايه السلام شهورة فيها هل انه عاشه و غيره بسم مالك يقول بسل في الاغبية الناس دوا في الاغبية الملاده هدا بالإيمان الاثنوي رحمه الله والله من الناس المشاهدين يا العلماء رحمه الله الإمام المسنوي وكانت بينه وبناء علماء يلفس وشجلتهم مناظرات على عادتهم من العلماء يمشي من البلد من من العرب أو من البضاء أو غيره من العلماء كي التفثون عنهم ونجمتون المسنوي كان كانوا أضراض مع بعضهم بعضهم سيئنا جاوا جاهوا المسنوي كتبوا لي فيه من برديلو وكنت أرازد كما قيل سيده إذا إنه عبد القفاولة هزيمة جموح الميت الشعر للعرب كي تشتوه في باب أورا أظن باب ضلنا نحو كنا نظنه بأن بأن يعني بسهو سيثة إذا هو غير عبد القفاولة عبد يتضرب على لفة إِلَّا هَزِيْمِي اقرشتوه من الناقل وكتبوه في فـ طُّل من برد وكنت أورا كما قيل سييدا إذا أنه أظن زيد سيد إذا أنه عبد أو ولا هزيمي وهذا اللي يكتبها يكتبها خزنا ومشى جاء إمام مثلنا رحمه الله وكتب ارتجاجك يقول الشعر وارتجاجك ومن نفسه مش يعريك مش من بدأنا قلوب وكتب استب علم الغرب يمن رماني بيراعتي و ولم يتعرض للقناو السوارمي هل محضور الميدان إن كنت صادقا ليعلم من عبد القفي ولا هزيمي يمن رماني بيراعتي رماني جن رماني و يخرج للحرب مش هيتخزن اذهر راسه العرب بالباب يوم الرمان بيارة يقتقى ولم يتعرض للقنا والصواري مباشي تعرض للقنا القنا هنيك هي درج اللي كي بها فيها بالحرب والصواري سيف حوائط هلهم حضور الميدان إن كنت صادقة هلهم في اسمك في عن وحضور الحرب إذا كنت إن كنت صادق قالوا محضور للميدانين كنت صادقاء لي وعلى من عبد القافة ولا هذيب ليتعرف شكون هو لي عبد القافة لي عبد الله هذيب ليش الناس يختبرون لنوجب ليش يسمون لي عبد القافة ولا هذيب وليستحق شي حاجي يخذها هو أنصابه أنصاب أنصاف. رحمه الله إمام سنوي وهو من الديلائيين الديلائيين اللي كانوا في زاويته يسحق في مبينة خنفراء ومبينة زوجة الشيخ أطلس المتوسط كانت عندهم مدينة ثم وكانت عندهم كيف يحقوني كل نواحي وكانت عجاب عجاب كانوا صحاب العلم وبني شين مدينة عجيفة ثم المدينة اللي هم تحدمت غير الآطار ذيك يبتليني شبر الآطار وصور ديرهم وذلك عزميته الدوم لله ووحيد القحار وكانت عندهم مدارس وكانوا هما بابر شلوح. واحفظوا الأولاد واحفظوا القرآن واحفظوا القوائم واحفظوا الحادث إلى غير ميسا لهم غير العيالات ابنتهم ميسا ديالهم كنحفظوا كتاب الله كما منزل اشعار أشعار وكانت فيهم عالمات وشهورات إلى غير ذلك إلى أن كنا علم ضرورة لكل أمة أجال إذا أجالهم لا يستهنسا ولا يستليمون غمج ديالهم دموا لكم ودهبت المدينة ديالهم والأطار ديالهم وولادهم وحفادهم مجموناتهم مسنوي خلق فاس كانوا في فاس وهذا المسنوي هذا اللي في تاليفة تاليفة نصراتي القبض وسمى لخالف القبض من عاشر وظهر اسمهم أغبياء وقال وانقل هاتشي شكول ينقلوا وجاوا التلاميذ دياله وانقلوا يقل مجموناتهم محمد بن حسان بن ناني وهم العلماء فاس التلاميذ دياله المسلاوي، وفقه اللو، وفلان، وفلان من فوقها وغيرهم من كل ده الشيء، والشيخ طالب من حاجة ونقل كلامه. كلام كلام المسلاوي، كأنهم يعني مر ليك أنهم ينقلون. أش قال المسلاوي قال الله تعالى في إنتاج في شيء فرضته الله ورسوله، يبتسم من قبله وأخيرا خير واحسن فرتويلا، فهو الأغبياء يخلق كتاب الله كل سطر الله ورد ذل، اسمه، ولكن قمة القرون المتأخرة الفقهة دي وزعموا أن الجيها انقطع وحزروا فضل الله وقالوا وقالوا لحد يقدر يجتهد ويخرج على المذهب وحرموا الخروج من المذهب وحزروا فضل الله وفضل الله يؤتيه ومساء الله وفضل عظيم وقرصوا من تزال طائفته من ممتي ظاهر على الحقل يدروا مخالفهم حتى يفهم الله قال عالم المديني وغيره البقاري وغيرهم هالحاديد اش زعموا هاد المتاخرين الجامدين ان القران لا يقرا الا التبرك وحديث رسول الله بيتراجوغ التبرك ما باش ياخذوا مثال حتى منو ويرجعوا حاكمين يديروا عليها المدد هادو الله ما بالعلم ذات فاليوم اللي يخلص الناس يجتهدون انه وقعت نوازيل وهو وقعت مشاكل وهو وقعت كذا فالعلم اليوم يزداد لا علم الدنيا ولا علم الدين فهنا كانش نوازيل ما كانش في الاول الزمان يحتاج الانسان الى يبين فيها حكم الله وبلاش كار... يكون كار... عنده علم ووصول وعرف قال الله وشقال رسول الله ويدخل ويدخلاك تحت اصل ما وصول اما في كتاب واما تستميه واما في قياس قدي عجيب هاو والدنيا كان عجيب وغريب وغير ودريب وصير ولكن الحمد لله لا, ط... لا تزال طائفاً مجنينة كتبة هاو فكانوا كانوا كأروا قراء كالتبرك والحادي سيد التبرك فبداك يعطر عليهم مسنوين فهم مسنوين يقول شبه القول قال فانت زوجي الشفار زيد. الله الرسول اكتنتم من الله الرحيم ذلك خيرون واحسن تولا قال وجدنا الأمر إلى رسول الله وجدنا رسول الله صلى عليه السلام فعل قبض وأمر به وقرر الناس عليه قال وما كان لهم مني ولا مؤمنتي إذا قال الله رسول أمرا أن تكون لهم حيارة من مريم ثم قال ماذا ذلك جعلنا الله من الله اختب كتبيره جعل الله من الذين استمعوا كي القول فيتبعون احسنه كيس نطقوا بتتبعوا احسنه اشنو لقاو في القبض هو انه سنه رسول الله فهو احسن القول من يستنوا وقال اي ثاني من احسنه الذين هذا الله ووليك نور وب فمن اتمسنا رسول الله اختار السدلاء. غيره هذا ليس من الذين استمعوا ولا في التجمع ولا من الذين قالوا الله وينزل الله ورسوله حكما بينهم يقون سمعنا وأطعنا وقال فلا ربك ليومين تحكم وكيف سرزربناهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرج ما قرئوا في مسلمه وهذا ما يتعلق يتعلق ابن عاشر رحمه الله والابن عاشر في كتاب التوحيد وغيره قواب كثير وخاطع، والكماله إلا، وقت إلا فوالدنا قدس الله روحه كتاب لاحتماه، اسمه الإرسال المتبين لاحتمه عشر راح المشيت المعين، وأول مسألة استمع في قوله في عقد الشعري وفي قمالك وفي طريقة الجن السليم، قال والدنا رحمه الله لماذا اخترت عقديته الشعري ولم تقل عقديته مالي؟ إيش السبب؟ اذا كان لأن اشعارك ذم الملك، فهذا العجز ذم الملك وقذم. وإذا كان إشعارك من القرون الخير، فمالك متبعة تبعهم. طارس الله خيركم كرني. ثم الذين يتم الذين نعم. ثم عقيدة عقيدة إيدا عليها الكلام عقيدة مالك فيها فيها دخل فيها شك، والشك بأنه عقيدة مالك فيها شك راهو. ينبغي له ثم يذهب به الى الرشيد الميدويا دماغ ديالو دماغ ديالو فعقيده مالك رحمه الله العقيدة السلفية وبها وعليها اعتمد اشعري وغيره الاشعري كذلك اسبق اشعاي كان في قراب والامام مالك كان في القرب الثاني وين وين وصي مالك رحمه الله إمام الأئمة والعقيدة دي المالكي عقيدة الصحابة والتدهين وإتباعهم فهي الذي يخسر نختاره مش عقيدة أسبوع عقيدة إشعاري فهي قلت هو وضعه يقال له وضع التحين والله تعالى فرسوله يذكرنا التحين وذكرنا كذلك هذا اعترد الول اعترد التانية ما اخترتها في قمالك من فسوق. بكل ما تخلفه جاب حاجة. مع انك جاب العاشر وغيره وشراح وغيره. وشح المسائل خلفوا بها مالك. والحالة دولية قولنا لا يجد خروجه على المذهب وهم خارجون على المذهب وعلى المدهب في امور اخرى. وفي طريقة جونة السالف. السبح تخترت طريقه جونة السالف. واش مالك ما كان كيا مر لبتوبة ولا بخير ولا،, ولا من الصالحين هو حتى معنا طارقت مالك القيا ومهدبة لا في طريقة لا في اعتقاد سلفي ولا في ولا في ولا, في ولا, في ولا في إصلاح الباطن إصلاح بسلباطين ديله أول مسمى التصوف من التصوف عنده هو إصلاح بسلباطين ديله بالسلق بتوبة وكذا الزهد ومقامات ليقين غير ذلك وهذا شيء ملك هو أفع درجة فيه كيه اكثر لا مجرد ولا غيره بل هو كان في المدينه والمدينة هي الخير وبحل كل شيء مع أن وإلى كان ديك وذيك الإشارات وديك إشارات دي الصوفية الجمع الفرق هكذا مكأهل فلا في الله هذا ذلك شيء هذيك جوني براسو تغرى منها فإنه رئى في مناميه فقيره وفعل الله بك فقال الدهارك في إشارك وتحتك عبارة ونفعنا إلا رفعاتك من الركع والصحى لك شذك تخربك مشاه وفي يقول ما تصوف شي ناس الدنيا وقاعدوا باليه وقاعدين على العبادة ويترحبوا. رسل الله ربنا يتأذى الإسلام هذو المتصل فاللون اللي مقصده مسندري ومر المتصل فالخري هذو كيف على الغنم كيف على الغنم راسين كل دير هو هذا وم... ثم من عقلية الشعرى إشعاري عنده مسائل وعنده مسائل محجفها كقوله بأن القرآن دالون دالون على دليلين على كلام الله هذه أول مثل المعتزلة لكي يقول القرآن مخلوق المعتزلة صرحوا بأبوه وصرحوا بمنته وهو يدعني من الكونة فلا خير في اللدة من دنيا سيدره صرحوا بذلك شيري بغاوه وضينه والخرين كي تستره. وقالوا هذا هو خلطه مزهه ودعنا مزهه فان لم نر المزهه فان لم فان لم نر المزهه فان لم نر المزهه فان لم نر لم نر المزهه فان لم نر المزهه فان لم نر المزهه فان لم نر إشعارية جاو تسترون قالوا هذا اللي مكتوب في المسحاب له على دالي على كلام الله شو دال على ذاك شلي جاب جبريل جبريل ينطق وهذا اللي قال جبريل اسمعوا من الله قال الله خلق الله قال يقول فكاد باش يتكنهم بيس يدار بيه دوا ها داوم داوم مع أن العقيدة دية السلام دي علية ابتحم البوخاري يتحيل عليه ما مش هو أن الله تعالى واش قال الكلام خلقوا لا بيه. تكلم به تكلم به سبحانه قال الله إني معكم أكوم هذا كلامه دي حرفه وتكلم الله بصوته سبحانه إذا كم يكيه شيء ولكن الصوت ديالي ديالي هذا مخلوق صوتي أنا من تكلم راديالي وحرفي وصولي كانت تكلم به راديالي أنا وأنا مخلوق بشيء أما أما الصوت دي الله تعالى تكلم بالحرف وتكلم، والبخاري قال قال كلام الله بالحرف الصوت قال فيناديه الله تعالى بصوتي يسمعون من كم قارون كلام الله وأحلى كلام وكلام الله كيسمعون بعيد وكريم كيف كيف كلام مخلوق كيسمعوا ليكرهوا لي بعيد بيسمعوا لي في التلفزيون وكلام الله هو وأحلى كلام إلى غير ذلك. ورزت بناء ذلك لطلابنا قايم مسايل القرا بان العبد ما عندو اختيار عندو غير قسم جاي ها الزبريه قال عندو غير قسم داك القسم جاي بغي يعمل عاد كيخلق له الله تعالى عاد كيعمل وهو هو معنى ديال الجبريه وكون صا ان الله تعالى العب في خلق العبد كيخلق ليه عينيه ورجليه عطا اختياره عطا أطاخ حريه كيعمل بكل راي على حسب بها بس يجيبه الله وقطع ويعددهم لعصره ولا تدفعن هذه طولوا منها ويكفي هذا ثم ننتقل إلى رجع إلى موضوعنا وهو وذلوا منا على الأسرة في الصلاة ماذا هذا العصر هذا ودخل القرن الرابع عشر قام الشيخ الوزن رحمه الله كتب رسالة في نصرة السديم ومن جملتي ما ذكر فيها رحمه الله وقران بعض التابعين منهم عبد الله كامل انه كان كيسبر وقسم محمد وفلان وفلان وزاد القوزات رحمه الله وجوب حجو الناس الاحاديث القوه راس الشعر كما في ابي داود وغيره ان عبد الله قاسم محمد بن صدق كان كي يتلقى شعاره وقبح السود وعبد الله كامل هو عبد الله ود الحسن صغير ومسيدنا الحسن رضي الله عنه ومعه ومعه وفاتيه من الزهراء تواكي يطلق شعار ديانه ويطلقوا في الصالة وفي غير الصالة يطلقوا مثل اخرى من الصحابة وغيرهم ما كانوش كيعملو لانه رسول الله صلى الله عليه السلام كان كيكو في الشعار ولكن المجال مدينة وقال لهو كيي اطلقوا الشعار قالهم رسول الله لطلقوا الشعار يجالوا ليهدروا ضدهم يرخيله يعني في الحقيقة ماشي شرع من الله غير مسألة وخالها لهم فصار رسول الانجبيسا يجب الشعار كي تبقوش فجاء السلاف طائفة تبعدك شي طائفة قتلها للرع يعني خلاف اليهود تلقوا شعارهم ويصدقوا القلوب هذا معنى جاء هو الشيخ رحمه الله أذكره على أنه كنيسي كان كنكيسة القدي وادكر داك شيش كتاب يالو وما قصر شيء في هات شيء ودكر في اسمته هذا الوز جانب راح يمورهم واخذ اللافة والدونا عليه فارضي على الشيخ علينيش مصري ورد على محمد بن الخاضر الشنبيطي فالثلاثة قاع جمعهم في كتاب كثير اسمه يبرام النقل فارضي على مطعنة بمشلولة بيس نقل طعن مطعن بالمشلول بحاجة محلولة ليوالو رحمه الله <تصفيق> هذا الوزن الوزن رحمه الله هو من جمهة ما في تفديل في بعض الفتاويدا وقال قال بأنه من خانقة ذي النصراني حلالي تبع لي أبي بكر بالعربي معافر رحمه الله إن أبي بكر بالعربي معافري وقع لي حيرا سئله عن نصراني كيش تجاجه وكي نبلي العنو فقال حلنت حلنت آية وحرمتها آية لك لابن العربي الآية اللي حرمتها خلنا نجعلكم وخلنا قتلون بقودتون متربيتون نطيحتون وما أكذبوا إلا من كتوم تتمد عليهم اللي صاروا يكذبون الحب وصاروا يضربون صاروا من اللي كانوا يقولون وانتعلوا طائفة من العلماء تبغى تشو من جملتي من الواليدين القدس اللعرحات التابت بو وقال تكفيق لبش شفية رحمه الله قال هذا الخطأ إذا كانت مخانقة دي النصراني دي النصراني فما بالك دي النصراني فكو ما حلمت يا حرمت أما ما حلمت ما لا حرم. وطعام الذي لو تجحل لكم أي الطعام له تقولوا مرخاني قرأوا طعامهم حلالية معناها جيد قال إذا كان طعامهم مصارة الحد وكله وكل أسرم اليهودي كي يشمع محيا محيا هي عيني كي يمطعاموا وغيروا وإذا كانت أخر سحيني لقوم الشابع يقول بالحق إنه ظاهر ميته وشنزير وغيره ومرخاني قحرام كانت عن اليهودي أو إسرائيل <تصفيق> أو المسلم لأنه إسراني الله غير يضرب جاجع أو يضرب طور ما رسولوا بديك أو غيرها وبقي ما يماتش ودركوا له جميعا يتكل هيتك وما مات في او أو ما تبجيب لا يتكلش في الآياء ويدخلوا في هذا حتى الحاجه اللي حرام عليهم وهم في دينهم ويحلل في ديننا إنهم هما كيف ما حرم الله عليهم الشحماه قال لي هم حرمنا عليهم شحماهما لمحا ما الضغرهما والحوايا إلا الشحما ديال الظهر والشحما ديال المصران دي ذا اللي هوني والشحما الخراط او مختار والشحما الخرار اللي كدخل دي للكرسة حرام وعلش الله حرم عليهم إنهم كانوا عنده تدارك كيف حافوا أمر الله ذلك جزينهم يبغيه ظلمهم يستحقوا وصيروا هذا فحين ايدي اندابا هي كانوا مطيبين الشماء نكونوا راح نولي نكونوا راح نولي كما انه طريب احلا عندهم ماليه حرام الطور يكون هدو مئة هالف ريال قاع ولا, ولا سبعين هالف ريال ولا شحاء وتقاضي غير اغراء ضربة تبداع ضرب القلب للا يكون ويقول اعطيها لبشي المناء يومين يكونوا اضرب مع هذا كاين حنا في <تصفيق> الشارعه من عرسهم من فرح كنت في عرسهم قالوا الذي يجيدونه بالمعروف وينهو مع المنكر وحلهم طويله قال هذا, هذا ما تحصل عن جن جن جن عند الوزان رحمه الله ثم جاء الشيخ عليش المصري الشيخ احمد عليش انفرص نتاه مع أن هنا قد اصلاه فانه قال إي إي ان كان يعتيما فيكراه وان كان سنه فلا باس به ثم ضرب على ذلك الصحن وفعل الرايه ديال جسد باش رفع هذا الرأي رأي خافيتة رأي. رأي سودة ما عندها سودة وقت جاء هاو السائب فتا ويدانه واحد سوده قال لي ها هلووظ على عرزوه شوية سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقام شوية لسان وقصر ويجاوبوش جواه وقصر قال هادي السائب كيسود فيها وعامل فحقوها مقطع لسانه وكذا كذا وبدك فقالوا للإمام عليه شرح نبال الله فان الله تعالى يقول يحب الله جراب السوئي القوين لمضوني وقال كم يعناب المجدزين لا ينتقل بما سفهود ولا يحب الأمطاريك المجدوان والكرامي وهذا السائل هو ويجب عليه يسول يسألوا الدكري فقط قدامه واجب الله عليه انت واجب تجاوبه واش يجاوبه هو تقطع لسانه ماذا هو تقطع لسانه مع انه جد سؤال يرسوا الماضي ويمشي سؤال, ماضي. جاب سؤال في ماشي مزيان كاع متعلق بالحرام ولا بغيره المفتي هو الى جاء واحد قال ولا سيزديت ولا عملت شي حاجه وشنو ندير داعيه لا انت طبيب سكداوي كداوي تطيح باش تداوي و ورسول الله يقول على الصلاة والسلام اللي ورث الانبياء النور دينا لا أقرأون مورس العلم والعلماء ورسلنا بذلك توربهم يخصقوا ما قمنا بصاصلهم فرسول الله كان كي الناس كي يجوبهم هالجواب حاشا فرسول الله كي على عليه السنو كي كانوا تكنوا شي من السؤالة خرجوا على الموضوع تنزل الله الآية الذين آمنوا لا يسألوا عن شيء يتبدأ لكم كي سوكم سووا لشي سئلة وحقيقها هم اللي غالطين جواهم قالوا لي معلوم يا رسول الله شكو نبقى ومشكل فيه شبك يقولون 8 رسول الله ما شكي تصل فيها عاود قال يا رسول الله أبو قال لك رسول الله رسولون قال الله هو رجال ماك على الله واحد قال رسول الله في الجنة ولا في النار قال ليه قال يا رسول قال يا رسول ابي واربكة في النار كيف شيرا في النار رسول الله جوابته وهذا الجواب قالوا في حرب غادر يقولوا ان عن شاء لكم والصحيح في انه. انهم اهل الفطران ما حضروش واهل كان شي واحد واخدر. وما يخادوا من العلم ومشيها بالعلم قال الله صلى الله عليه وسلم النار عجابة القفار داك اخذف فيهم هو أبو طالي معه نحضر البعتاق وقال في دحضا حريمين معه وعنده جوجل بلغات ينعفع كيغلبنه من دماغه دايما من دماغه كيغلب حل بغم, بغم العيدون الله هذه أهوان النار عجابة فلو كان أباء النبي علم السلام ويكونوه لأنهم أثبتوا هل غيره على أنهم معذورهم متوا في الفترة. أما أبو طائب هو ما معذورش لأنه وجده إنه كانت الحارجة إلالحارجة. قال يوم باطع على وين تسألوا عنها حيني نزل القرآن وانت تزيل من القرآن حق الخوية شكونا ببا شكونا بمو شكونا هذا السؤال في الفاقه هو الشيخ رحمه الله كان محبه يجاوبه كي يجاوبوا بله سنة تقطعون جدري دك هده ولكن هو بحق يشمنه كأنه بسنك شي باعده فكهذا ولو كان قاع كان ماتا يجاوبوا بله جاوبوا بكل هذا انظر, انظر. وتأبل وازن بين عليه الشيخ المالكي وقرنا اسمه 14، 12 الخدر الأول 14 و أول 14 مع الإمام بن قال, قال سعيد بن جوبير مول ماشي سعيد بن جوبير سعيد هذا. قال وصلته إلى بغداد. ودخلت مشير الأعظم فهو عبد الرحمن بن جوزي فيقرفه المنظر في المجلسه ما يزيد على 20 أو 30 الف السلطان وغيرهم في محط السطان وده هم قاعد يكيسون طب عليهم والوجه يسون مظهر كأنه أسد كأنه سباع يقف العلوم والطفرة صار وسير والتسيلات عليه شكي سووا مشتاتين وكانوا فعليا كتابة حط الدواء في الجو واحد سووا على النحو واحد سووا على الفخ واحد سووا على التفسير واحد سووا على الحادث واحد سووا وكي جو صار الله صار خالد ويعال حد مخدم كي جو تاجيت من زنجيل ومش خسين وصاحب الصاليب قال جاي ما ديروا كتحفرت هي المجلس سمعنا نسيم الصافي وقاعده مقابله معاه هو كيشوفه كينشط كيزيد في يدي عليه جا واحد الجوج العلاقه قعدوا بينه واحد شياتو تحرت الجلب يا جبالين منابل الله يخلي ليا نسيم الصافي نسيم جناسي موها دا اجبل الجوج قعدوا في راس نسيم الصافي الريح ديال الهشيم هو يسمع نسيم صفا رحمه الله شو هو هذا الإيمان بالجوزي وعشوه بالجوزي مع الشيخ عليدي قال ليه سلتان كده تقطع هل تسول هل ما هو فقام وليده رحمه الله اللي فتالي فأردل عليهم ثم جاء ذهب من المغرب الشيخ محمد بن عزوز نجونس فقاها تونس وصلي للحج وجاوب للحج وكتب هيئة الناسك اكتب رسالة في صراحة القمر وكذلك الشيخ محمد بن جعفر هو كذلك ألف ثالث في صراحة القمر فجاء الشيخ محمد بن خادر الشلقط من الصحراط الشلقط كان هنا معاه. كان هنا في المغرب قرى بعشاء ومشي جاور الحرامين الشريفين قال قال سبب الرسالة نوركينسون السيد قالوا سببه ذلك ان جمع علماء المغرب منهم بن عزوز صاحب الفتاه الناسيك وبن جعفر وضربهم جاوا جاوا الصق وقاول علماء الشافعيه وعلماء الحنفيه والصحاب اللي ما نفضلوا ما حندر وغيرهم كيقبضوا خصهم يتقربوا لهم وتقربوا للاماره شيء ينعموا عليهم بما لو ظروب ناظو كينصروا الخبر وتركوا تركوه ولكن وناظقي وناظقي عطاز عليهم فبكي فيها هدا ولكنه الشيخ محمد الخاضر رحمه الله ضربا لنا متن ونسيخ القاد قام ضد كتب كتب عليه الشيخ الغماري في كتابه اسمه البنتنونة و البتار فين حل العاني دي معتار الطاعيني في سنتي النبي المختار بسعليه كتاب قال قال رسول الله صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي هو ريال قال الله لا يبسر أحدكم آآ آآ, آآ القادة. القادة في عين أخي ويترق شجعة في العينين هذا رسول الله قال اكد إنسان بس عينه هو اللول باش يشعب العمشى في قوه وخليك عوف عينيك آآه عبس النهاتي هو رسول أذكر يقن عنه انه كان معاصر مع قال قال الغماري جاء السيخ محمد الخاضر الشنجيطي من الصحراء الصحراء ديو الشنجيطي وكان مع الامار هنا في المغرب وصل الى مصر هذا وجاكي اعترض على الفريق قال انهم شافوا الامار وتمعون الى الان يكونسوا السن باش اعطيعوا ليهم باش ينعموا عليهم لما جاء هو واتب مات قال تسار كيت ملق ساق بس الخديوي وجئت العتاب ديالو يسمله إليني تخرج ليه مفتاح مين وصار الشيخ محمد صادير هذا اللي مسمع شيء غني في مصرة ليش يمشي روا خيرين ولا بنمشي دوقيه يمشي يسمونه خلية كيعطه المال هدوه هأوقيه أوقيه يجي من فرعي معنا فرعي مساك ما يسمونه قوم أوه قالوا بل قال وبلغنا أنه ذهب إليهم السلطان ديال الهند حيدر أباد مش عنده تعطى قال يقول مسامي عاشي واحد في الصين أو في بلدي جمالي اللي دهب إليه هادي معارزه كي يتملق قال ثم لذيما شرك الأردن عند أمير الأردن كان كان يشد أمير الأردن قبل أيديه قال مرحبا بآل بنتي نبينا على الدنيا على المال وكان يجيو إلى مصر قال ايكس واحد عربي هو أولاده واخوه وقد يزوره على الأغلية باش يجمع المال وقد اعترض لنا صفري يكن يسرس لنا في الرصوص الواصل إذا باش يتكلم عليه هو هذا الغمر وقال والدنا رحمه الله المجال المغرب قام الفقهاء كتابات في ذلك ومجمعات ما وقال لهم كتاب الشنجيتك. محمد الخاضر صنغيطي لي وبيت فقال لهم الوالد ائتوني بهذا لما جاء ساعه وقال الساعة ساعه وقال له ساعه وقال له ساعه ساعات سنه سنه ساعه ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات كتاب ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات جاء حامل معاهم القسوة دي الصحراء، ديال الصحراء دي أنا شو نجيب ص الصحراء؟ يجيم ويجم لا يدير على اليمن ترمي، صحيح سونال يكحفر أرض مياه ولا خمس مية الحديد عن طريق اليمن من كبار ثمنه يجيم عليه وقدم له في القرن الثاني والهجرة الثالث، ثمانية بوخاري ثمانية كذا ويجيم عليه رحمه الله قالك ترمي دي كذا ما كذا إلى آخره. من التربيدي قال في جام جامع لما تقلل من جامحة بقض قالوا العلماء كلهم الع... العلماء كلهم على سجن القضى العلماء كلهم كلهم تبعين سنة الرسول صلاص قال علاش يقول العلماء كلهم وحق قال فهجم تاروا من التربيدي وهجم تانى ايضا على الامام تلجي كبار الحنفية وهجم تانى ايضا هجم نادية عن العلمات من قيّم وما التراب ديالو فإنه من قيّم وما أدرك من قيّم يخلّه ما عطلت بيات أولوف دي التأريف يخلّه وما مشيقه مياه وكان مشيقه يقول برغ فلّنه قلوبنا ولا من الذين الرحيم ولكن والشي يغلبوا باش من منسان كما قال المعطي ابن مالك صاحب الالفية القرن التالي دال الالفية في النحو في الف بيت وقال فاي قاتل الالفية ابن وعطي فاي قاتل منها في الف بيت في الف بيت رأى ثمنا نام شرفت ابن المعطي نحويته منه قال له الحي يغلبوا الف ميزي هذه هاده انا حتبين لحب الناد بنو... ملك السباح قال هو باستبقى حائز ومفضيلة ومستجيبون تنائيا جميلة والله يقضي بجيبات وافئة وفي أنه ولهم إذا الله يرحمه مسكين من النوف وقبل من النوف شو ها؟ من هذا من هذا الله يرى الناس سيئتي يكملوا الإنسان والحسنات هو حسنات ولو سيئات اكتبوا واحد كتاب انا واحد الشيخ ظالم كبار سيئه يالبط الله مش هو مو اكتب عليها ربط زلقات الخ... جاني لأخيريه بقصة شاميه هذي بعدم حاجة إيديك للحسنات يلوه السيئات بيينوا على حققه وأنه ضالون مو ضيل وغيره مولاينو لي شكل ثم من جوله ذلك ان جمع من فقهاء المقلدين دار الربضه جمعوا احدهم من الفقهاء الجامدين من ينصروا في زمان. واخر أيضا إدعينه من عيان البلد وغيره مع الفقر كوابس الكتاب فقام اخونا رحمه الله بذكر السيد أحمد رحمه الله رحمه الله, رحمه الله جميع قال الوالد الو... الو... الو... أنا أكلب هؤلاء نتابع بحثم على الظبار ونتابع بحثم على مناسبة تسرقهم كل وليب ألف تالي فرد على شنبيطي وحمد الخادر شنبيطي ووزاني وعليلي شيء وهو تكفل برده على هذين فقهين تواحمدكم جيمت رحمهم الله ورحمه الله جامع وقال لي الحكم اسمها الحقبو بسيكي طعب النطا علم الأنكارة أو كاريها الودعاء والرفاء وبحكير مقتصر فيه رحمهم الله وكان آية العلم فأي فكاد غير أنه رحمه الله عالج التلماني يرى العين فإن لذي وإنه يراجعون اختسى معه بعض الناس من هالطرق وغيرهم قال في يوم التعافية نعروا الديت مار مطلس بايت الله وآخر من من ومن أنصارها الحساد ومن هو 19 سنة. هو يحفظ الله الشيع من العلم إلى غير ذلك وبلغ بيحسدون بلا بحث تدعب إلى قاضي البلاد وقال له أن تجلعون في خارج قال آجل أن تجلعون قال له صابي صغير يقربه من, من برد فقال القاضي أنا جاي اتفق مع القاضي على أن نحضر مجلسان اليوم هو لي لذلك فجاء القاضي جاء ومشفف شيب دعبل الله جاء القديس يوسف وجاء ودخل فوجي لو كيرق الدرس لو في درس رسالة هو من الحايتين أساليب لين وجاء وقف أمامه باش يوقف إتريد يوقف فما زدأ فما زدأ إلا في البترول إلا إشعاله زاد وغيره ماكمل بعد قاضي مده وفرد خرج فتاكي عال حسود حسوده لا يزود قال الهواء انت قدره قال لي ما الله حستيه سيد قرع ليه انا قل ليه الله احفظه مسكين من العين وكما قال سيد علي حستيه جدي شوفه شيء وحفار اخطره ليه وقع فيها وينكرنا وينكر الله الله خيرنا في كان هذا لا يحب واحد من العلم أن يعمر معظم الشجرين هذا فذهب فأصال قاضي إلى ودينا ضرورها طالب منه أن يذهب إليه ويأتي فقال له ان هذا الولد فبارحة أتاني فلان هو قبعا الحسين قال لي وقال لي فذهبت وشتركت وشتركت قال وما هو قال اجعله عادل من العدود عادل من العدود فقال له لا حاجة إلا بعد لا نغيها ما يفضل الله بركه ومتق الله اجعله, اجعله مخرجل ومحكي لا يحتسي ورب من الوظيف ورب من الوظيف, الوظيف كما تبع لوالدي كما فرى والده أيضا رحمه الله من القضاء حين طلب منه شيخ من الشيوخ من العلماء إن السنه السنة ونصر سنة رحمه الله وكان الوزير المعادية طلب منهم يكون قاضيا قال ويرفقه مثلك أولاد ولكذا ينبغي لك أن تدخل في هذا الوظيف لتقل فإن كم القضاة أضع في علمه وأقل من تون القضاء فقال له لا لا متون القضاء قال عيسى بن مسكين متون القضاء دبي حاب غريب مكين أنا لا أحب القضاء قال ومين قال على الله اتوكل الله قالوا امتق الله اجعلناه وانخرج واذقوا بحيث لا, لا على حالته والله تعالى كان يرزقه بغير حساب ويعين الله تعالى ويقيم الله تعالى عن وهالفضل في عانتي حتى لحق ذا ربيه لحق ذا هذا ما تاي صارت كروب والكلام عليه في سنة ابن جساس من واد اليمنى على شرف الصاله انكر هنا جيره ان بعض الفطاحه من من فقاي الفست وكان كان في سنة توكين شرف القلب انه كانت عنده مراه بديه ولكن اخلاق ما توقفوش هو مداني وهي بديه ما توقفش طبعا اسمه وتم القف القوانين هذه تاعنا الاخلاق ديالنا ولكن